Mm. قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ أَن نَّعْبُدَ اللَّهَ وَاحِدًا وَنَذَرَّعُهُ a oh. 119. ورشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا 110. ثم إني دعوتهم ثم إني أعلم نَوْفٌ رَبُّكُمْ إِنَّهُ كَانَ فَاوِيًا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم النار قُمْ أَوْ قُوا أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سبع 107. <تصفيق> والله 121. والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها 119. ولم يزده ماله وولده إلا خسارا 110. ومكروا مكرا كبارا Hol tanzi deugu وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ذيارا إنك إن تذر 119. ولا يندوا إلا فاجرا تفارا 110. وقال نوح رب لا تذر إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا